وَيُذَكيم وَيُعَِّمهُم الكتابَ والالحكمةَةَ وَإِن كانوا وَيُزَكيهِم وَيعَِمُهُم الكتابَ والْحكمةَةَ وَإِن كانَوا مِ قَابنُونَ فيِي غَلَارِم مبين وَ خَرينَ منِنْهُم لََّ يَحَقُ بهِهم وَوهوَزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مفل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمفل الحمار يحمل أثارا بئس مفل القوم الذين كذبوا بآيات الله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 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَظِلُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين